قلباله يا عمر ما شاف عم انك وقعت ذاب وبجرفه بهسيمينه بجروف ضمره ما شاف عم انك وقعت ذاب وبجرفه بهسيمينه طق عين الغيره فجرت عيني طق عين الجذع بالسهم الغيره فجرت عيني الموت على موقف صوبه والخوف ما عتبه خوفه الموت على موقف صوبه والخوف اي سمعت من الرعب يعني شي ضربيني جايسابينك اي سحم وعلم شاي من علم مو علم شاي وعلم الكون كله وناس اللي ما جاء سمعت من الرعب يعني شي ضربيني جايس دخه عمق وما دخان غيظ المرجله بالعامي لها براسه دخان غيظ المرجله بالعامي لها براسه يا كلنا يتحدى ويطوف يا زلمه يتحدى ويطوف لو بيض هس جفوفه جفوفه طيب لو لوست قبله <تصفيق> جديدك لو لوست قبله جديدك لو بس شييل بهايمه القعبيهم تنفس بس شييل بهايمه القعبيهم تنفس لو شالت تكيد دايمه قصه عرق قد ضب تنعم عيون الهائمه الجسد سداع قد غضب تنعم عيوني لها ما يشوف على صوته ويطق بالحرقه يفقد يشافك بيشوف على صوته ويطق بالحرقه يفقد يشافك اي شافك طيب تذكر كربلاء طيب تذكر كربلاء طيب يوقف بس يوقف بس يوقف بس يوقف طيح الزين القبلة يفزع ساده الحرف كل بيت حائر واصرفناها سنود بس يوقف طيح الزين للقبلة يفزع ساده الحرف كل بيت حائر واصرفناها سنود اي نهر النهارده بترفور يكفش ده مراحل جوده الجوده يمسكنا دبدناجرف بنخاف ع فجروفه يمسكنا دبدناجرف بنخاف ع فجروفه طيبكربله طيبكربله كان على الهندسه الصوتيه سين الزهيري حسين الزهيري عمر جلال